Aulئك على هدى من ربهم وأulئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر بمؤمنين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 قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استقدن رم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صُمُّوكُمْ نُعْمٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْكَ صَيْبٌ مِنَ السَّمَايِ فِي ظُلْمَاتٍ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموه وَلَو شَ اللهَّهُ لَ ذَبَبِ سَمنيْهِم إِنَّ اللَّهلَ نا سُعِبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَاةَ بِناءً وَأَنزَلَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاةِ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 وإن كنتم في ريب مما نزل على عبده فأتوا فأتوا بسورة من مثله ودعوا ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارة أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بِهِ متشابها ولهم فيها أزواجون